بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة والشق القمر وإيروا يتين يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواء وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من لنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن بصارهم يخرجون من لجدات كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزد جر فدع ربه أني مغلوب فتصير ففتحنا السماء يبئ ماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الوحي ودسر تجري بأعيننا جزاء أَلِمَن كَانَ قُفِدْ وَلَقَدْ تَرَكْنَا هَاءَيْتَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ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 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا لَنُسْعُر اَوْلَئِكَ الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ مُشْرٍ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنْ الْكَذَّابُ لَشِرْ إِنَّا مُرْسِلٌ ناقَةَ فِتْنَةٍ لَوْ فَوْتَقِرُهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ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 رسلنا عليهم صيحة واحدة، فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مُدَكِّذ؟ كذبت قوم لوط بالنذر. إن سَلَّنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا آل لَلَّوَّاتُ نَجَّيْنَاهُم بِسَحْرٍ نِعْمَةً مِنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجِزِي مَن شَكَرَ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 كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براء